وَأَبُدُ ٱللَّهِ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِۦ شَيْـًٔا وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ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 114. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 115. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 116. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس وَلَا ولا بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرين وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله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 114. وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصروا الرسول لو تتوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتفلوا وإن كنتم مرضار أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغار 112. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 113. إن الله كان عفوا غفورا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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاءَنَا لَيَنبَأَنَّهُم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَنَا فِي الدِّينِ 117. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم, لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 118. يا أهلا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِن قَبْلُ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاكَ عِقَابَ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أُفّ بِكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِسْمًا مُّبِينًا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 111. وعطاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 112. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم 112. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا 113. كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 114. الله كان عزيزا حكيما 112. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار غالدين فيها أبدا 113. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً